بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشقات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراضفه تتبعها الراضفه قلوب يوم اذن واجبها اد صارها خاشعا يقولون ان ما في الحافره أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ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 وقش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك بحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والعبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت رحمة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرز في الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة